إن المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا سيما المتفوقين والأبطال منهم لهو المجتمع الأقرب لتحقيق أماله وبلغ ما يزجو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات ايه جديده بروح جديدة كلنا واحد اكيد حلمي واحد قلبي واحد احنا اقوى وقت في من النهارده ما فيش لوحدك هو ده شعرنا الجديد انا قادر احبني انا قادر طول ما انت صحابه بيضك انا قادر انا قادر انا قادر انا انا ادر انا انا تحدي مهما كان صعب و ما بعد بعض نقدر و جاي حيبقى خير ملاش لا في الظروف ولا خوف ولا ولا مستحيل عارفين كويس اني خطوة في خطوة يكمل ألفين Egy oldalra szóval, egy oldalra szóval,